للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يظهق وجوههم قترا وذات الله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتظهرهم ذلا مَا دَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأرصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فقل فَمَا تَأْبَى بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلَانِ فَأَنَّكُمْ تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ